يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وإن خِفْتُمْ عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء إن الله عليم حكيم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 دون الله وال messiah بن مريم وما أمروا إلا ليعبدوه وحده لا إله إلا هو سبحانه عما يشترون.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 يا أيها الذين آمنوا إن كثيرًا من الأحبار والرهبان لا يأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله.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 قوم الكافرين يا ايها الذين امنوا ما لكم اذا قيل لكم فروا في سبيل الله اذا قلتم الى الارض رضيت الدنيا من الآخرة.